بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نطعا فوسخن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في الكبور وحسن ما في السدور إن ربه